في أرض العزة والكرامة وفي ميدان الجهاد والفداء قد ينطق الحجر ويسترجل الصغير سكت الرصاص فيا حجار تحدثي أن العقيدة قوة لا تهزمون حجارة القدس نيران وسجيل فتيات القدس أطيار أبابيل حجارة القدس نيران وسجيل فتيات القدس أطيار أبابيل وأرض المسجد الأقصى تموج بهم ومنطق القدس آيات آيات وترتيله يزحف إيمانا وتوحيه معاد يوطف زحف الشاب تنكيل والشام يزحف إيمانا وتوحيه معاد زحف الشاب تنكيل وصيحات الشعب حررا حرا في تدفقه من المساجد تكبير وتهليل بشاره القدس نيران واسجين فتيات القدس أطيار آبابيل حجارة القدس نيران وسجيل فتيات القدس أطيار آبابيل وأرض المسجد الأقصى تموج بهم ومنطيق القدس آيات آيات وترطيل فكلم الحجر القدسي القدسي فانتفامت سوايد الصيد واندكت واندكت آماطيله تكلم الحجر القدسي القدسي فانتفض سواعد الصيد واندكت وندكت اماطيل وجند صهيون قد خاب قد خابت ما ما عاد ينفعهم سجن وترحيل في جاره القدسين ايران و فتيات القدس أطيار أبابيل حجارة القدس نيران وستجيل فتيات القدس أطيار أبابيل وأرض المسجد الأقصى تموجبهم ومنطق القدس آيات, آيات وتراتلون نيران نيران نيران أطيار أطيار أطيار آيات آيات آيات نيران نيران نيران اطيار اطيار اطيار ايات ايات ايات وترتل نيران نيران نيران اطيار اطيار اطيار ايات وترثل. أبو عبيدة يرنو نحو هامتها وخالد من سيوف الله مسلول أبو عبيدة يرنو نحو هامتها وخالد من سيوف الله مسلول وجافر جاثم كالليف يرثيها وقد, وقد أضل, أضل يناجيها شرح, شرح بيلا جَارَتِ الْقُدْسِ نِيرَانٌ وَسَجِيلُ فِتْيَاتُ الْقُدْسِ أَطْيَارٌ أَبَابِيلُ جَارَتِ الْقُدْسِ نِيرَانٌ وَسَجِيلُ فِتْيَاتُ الْقُدْسِ أَطْيَارٌ أَبَابِيلُ وَأَرْضُ الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى تَمُوجُ بِهِمْ وَمَنْطِقُ الْقُدْسِ هذي بشائر يوم النصر نعلنها وليس في قولها زيث وتأويله هذي بشائر يوم النصر نعلنها وليس في قولها زيث وتأويله فالنصر يمسق ليبا حين نقصده والنصر حين يراد النصر مأموله تجارة القدس نيران وسجين فتيات القدس أطيار أبابيل حجارة القدس نيران وسجيل فتيات القدس أطيار أبابيل وأرض المسجد الأقصى تمرج بهم ومنطق القدس آيات آيات وترتيل نيران نيران نيران أطيار أطيار أطيار آيات آيات آيات آيات وترسل اطيار اطيار اطيار ايات ايات ايات ايات آيا وترسل نيران نيران اطيار اطيار اطيار ايات ايات ايات ايات وترسل نيران نيران اطيار اطيار اطيار bi ram yan niran atiyar atiyar al atiyar ayat ayat ayat dua